أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 رضي الله عنهم ورضوا عنه واعدت لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم فمن من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم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 وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بما كنتم تعملون وآخرون مركون لأمر الله إِنَّمَا يعذبهم وَإِنَّمَا يتوب عليهم فالله عَلِيمٌ حكيم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 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أستث بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أستث بنيانه على شفا أمن أستف بنيانه على شفاجه منهار فانهار به في نار جهنم والله لا يحسن قوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا فِي في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم اللَّهَ الله استرى من وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوَّاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التابون العابدون الحامدون السائبون الرواجعون الساجدون الأمرون بالمعروف عن الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو, ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان السغفار إبراهيم الأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين لَهُ أَنَّهُ عدو لله تبرع منه إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يستقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهادرين والأوصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما تاب يذيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضافت عليهم الارض بما رحبت وضافت عليهم, عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم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 ذلك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصر ولا مخلصهم في سبيل الله ولا يطؤون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين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 ولينجروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظة واعلموا أن الله مع المتقين وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فمنهم من يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الذين وَأَمَّا الَّذِينَ في قلوبهم مرضوا فزادتهم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يستنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت شورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفكرون فقد جاءكم رسول من عَزِيزٌ عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسدي الله لا إله إلا هو عليه توتلت وهو رب العرش العظيم بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحقين أتى للناس عبدا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس وبشر الذين, وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحب مبين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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كبروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس يَعْلَوَ والقمرَ نُورَ وَقَدْ جَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَذَلَ السِّلِيلَ وَالْحِسَابَ مَا قَلَّتْ اللَّهُ ذَلِكَ إلَّا بِحَقٍّ فَصْلُ الآياتِ لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا قَلَّتْ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الآياتِ لِلْقَوْمِ يَتَقُونَ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمان تجري من تحتهم الانهار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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائَنَا فِي خُضْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ الْضُرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ أَوْ طَاعِدًا أَوْ قَامًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَوْجَأً لَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ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 قل ما يكون لي أن أبدله من سيطاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى الي إني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أَفَلَا تعقلون فمن أظلم ممن استرعى على الله كذبا أَوْ كذب بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يسلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى مما يشركون وما كان الناس إلا همته واحدة فختلفوا ولو ل كلمة سبقت من ربك لخضي بينهم فيما فيه يختلفون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 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في كل حتى وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه أسيط بهم.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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا تماء أنزلناه من السماء فاختلط به, نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض سخرفها وزينت